الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله على عيني وعلى قلبي يوم التبعه ده لما من مجلدات صفحه كتاب التوحيد لابن محمد بن عبد وكان هذا المجلد في ليله ال29 نشارك الحجة في العام الثامنة العشرين من بعد الأرض عناه الثامنة عشرين و هنا قد وصلنا إلى باب من الشركة لفتة الخلقة والخي اقرأ شكرا لكم الحمد لله من العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب قدما الله تعالى باب بين الشرك نصب الحلقة في ونحوهما لرب البلاء او دفعه ونحوهما ونحو دماء لرفع البلاء او دفعه نعم قال المصنف رحمه الله وقول, وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون منه لله إن أرى لني الله بضر قال هن كاشفات ضره نعم أرادني رحمة فالهن ممسكات ورحمة ليس عندك تتمت ماذا؟ ماذا؟ من؟ هذا كذا ده؟ من شو؟ لهذا الباب سوف نخرج منكم برحمه الله تعالى. في ذكري صور الشركي الأصغر والأكبر. و كانت الأبواب الصادقه يعني تبني من التوقعات بعد ذلك في الامور التاليه ان من قاعده دي صورته التركي الاكبر والاكبر وبدا في هذا الباب عندما صورة من من صور التركي الاكبر وهي مملوك قوه خالقتي او خايتي او نحوهما يعني من التنائم والفروض و يعني المثلث بدأ بالشرك الاصغر يعني قبل الاجبر يعني يتدرج يعني مع الطالب او مع مع الكتاب طلائع يعني يعني يعني على حد ما الدول يستعاد وان يبقى ثم ننتقل للاكبر و... ايضا يقال انه هذا الصيرقه الاصغر هو يعني قد يكون صيرقه اكبر إذا اذا اعتقد الائقي و فيه إذا اعتقد ان مثلا هذه الخروض او التمائم او الخيوط الايه وال والقلائد تنفع بذاتها من دون الله يعني انها تضر وتنفع بغير سبب بذاتها فقد جعلها أندادا لله عز وجل وهنا تتحول هذه التمائن إلى آلهة او إلى معبودات تعبد من دون الله فلذلك الشرك الأصغر أحيانا قد يكون شركا أكبر على حد اعتقاد ونية الواقع فيه فالأخير فهنا احنا في هذه الآية قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر أنهن كاشفات ضره أو أرادني برحمة أنهن إن ممتكاة رحمة الحذب الله عليه يتوكل ومتوكلون فظاهر هذه الآية تتعلق بالشرك الأكبر ولكن ماذا ذكر المصنف في جداية هذا الباب من العلة التي ذكرناها أن التعلق بهذه التماء والفروز إما أن يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر أو أن يكون هو في ذاته شركا أكبر بالشرط المذكور ف... يعني النهي عن تعليق التمائم يدخل يعني بال... بالتبعية في النهي المذكور في الله عز وجل في كلامه هنا أن هذه المعبودات التي تدع من دونه لا تملك ضرا ولا نفعا ولا تملك أن تكشف الضر او أو أن تنزل أضخن فكذلك من يظن في هذه المعلقات أنها تقطع الضر أو تكون سببا في نزول الرحمة فقد قد خالف يعني تمام التوحيد الذي أمر به في هذه الآية ووقع في شيء من النهج ولكن هو لم يقع في شكرة كما بينا إلا, إلا بالاعتقاد الذي بيناه وفي قوله تعالى هل هن كشفات برهم آه... نعم الكشف يكون إنه برفع البلاء أو برفع البلاء وهذا الذي فصله في لهذا الباب. في او في تودي الى هذا البث هل البلاء او تكون محتجز بهذه الايه التي فيها قوله ان الله تعالى انهن كشفات نعملهن كشفات دفع البلاء يكون قبله وقبله من الذي يملك أن دفع البلاء قبل وقوعه الله وحده الذي قد يسبب الاسباب يسبب الاسباب لذات هذا البلاء قبل ان يقع وليست الاسباب هي التي هي دفع بذاتها لذلك كانوا ايضا من طور الشركه الاصغر ان <تصفيق> تقول ايش لولا مثلا لولا هذا الباب المتين ما طرقنا فكنت بالفضل إلى هذا الباب <تصفيق> وان كنت انت تظن انه ثبت ولكن هل هل مثل هل مثلا هذا اثبت ان هذا الباب قد حماك من فرقه بذاته هو هو لم في, في الامر بذاته هو, <تصفيق> <تصفيق> هو يعني لولا لو مثل لولا لو القضيب ما ايه ما شوفي هذا المريض هذا أيضا يدخل في جملة الشرك الأصغر إذا نتب الفضن بهذا الطبيب من نهاية السبب طبعا يعني هو الآن هذا الذي قاله في الكلمة أعتقد أن هذا السبب يعني أثر في الأمر ولم هذا الفضن بتمامه إلى الله ولكن من تمام التوحيد أن تقول لو لا أن تفضل الله علينا بأن تخر لنا هذا الطبيب بأن تخر مثلا لنا هذا البلاء أي سبب أن تخر لنا هذه الأسباب إيه؟ ما يدفع هذا البلاء هذا في إتدافة البلاء كذلك أيضا في في رفع البلاء بعد وقوعه فأيضا الذي يرفع البلاء بقدرته وفضله وحده بعد أن يقع هو الله فالهم كالشفاء تضره فإن أرادني الله بضره هذا الضر قد ايه قد يقع وقد لا يقع إذا دفعه الله قبل وقوعه فمن الذي كشفه الله وإذا نعم رفعه بعد وقوعه فمن الذي كشفه هو الله وفي قوله عز وجل كل حزب يا الله الحزب من الكفاية وحزب يا الله المكتبأ وخبر ويتفيد الحق حقر الحزب في الله نعم في أبلغ من قوله الله حزب نعم حزب يا الله أبلغ, أبلغ في إفادة في الحقر. ابله في افاده الحصر وكذلك ايضا عليه يتوكل المتوكلون تقديم الجر والمجرور ايضا يفيد ايه يفيد الحصر هنا حصر توكل المتوكلين ايه في الله عز الحصر والقصر <تصفيق> عزبان بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فآغلوا في يمه حلقة من قطر فقال ما هذه قال من فقال إن زعها من الوهنة وقال من الواهنة وقال إن زعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا إلا وهنا إلا وهنا فإنك لو مت ما أطلحت أبدا رواب أحمد بسنب لا بأس به وله أن عقبك وقول المصمفون <تصفيق> رواب سنب لا بأس به يعني لا يسلم من المصنف رحمه الله تعالى ومن ما عليه إن الإثناد فيه بأس فقد أخرجه الإمام أحمد من طريق المبارك ابن فضالة نعم مع عن الحسن وان عمران ابن حسين والمبارك ابن فضالة مدلس مشهور بالتدليل <تصفيق> وقد عنعن نظرتنا وكذلك ايضا الحسن البصري معروف بالتدليس و... وايضا يعلم بعدم ثبوت تمام الحسن البصري من الامراض النقديه فحط لو تغاضينا تطبيق ان الحسن البصري انه لم يهبط فامعه من عمران المحفين و قول الحاكم و قد اخرج هذا الحديث ايضا من الطريق نفسه ان فامع الحاكم من عمران المحفين قد اذاته عدد عدد من الشيخه هذا لا يسلم من الحكم اهلانا ابن المديني وغيره من ائمه ان من المتقدمين قد قدزموا بعدم ثبوت سماع الحكم من عمر بن الخطاب وتخريج تخريج سماع من عمر بن في احد طرق هذا الحديث هو خطا خطا وليس وليس صوابا كما يعني حقق هذا عدد من أهل الولين ومنهم العلمة الألبين في مرات العالم كما في السلسلة الضعيف و يعني قد رب الحكر الضكري عنه عن عمران المقاطين عددا من الأحاديث لم يكفي التصريح بالثناء منه ابدا باي طريق من طرق الحديث <تصفيق> لا حديث ولذلك اقرار الذهبي اهل الحكم على تصحيحنا غاب حديث ايضا ايه ليس يعني ليس صواباً. <تصفيق> واخر حديث اتفقنا حتى ان كان اثنين فيه هذا الضعف نقول ان المعنى هو ثابت في الحديث الاخرى التي سوف تتل ذلك ان شاء الله تعالى والخلقه من الصدق الصدق هو النحار نحار حلقه من نخال و الواهنة. هو مرض يعني يأخذ في في, في يد الرجل أو في كاتف الرجل او في العبد وهو يعني عرق يعني يصيب هذا المكان يعني كأنه يعني يبرد عرق في هذا المكان في العبد او في المين كب ما هو العضد؟ ها العضد من الى... ها؟ من الرقبة الى من من الرقبة الى هو انا اريكه في العضد او في المرفق يعني الكتف يعني يصاب بهذا المتاع ويصنع عند العرب لي بالواهنه كانوا يعني يوهنون الجسم نعم فكان العربي يعني يفترقون او يعني يتطببون هذا المرض بتعليقي هذه الحلقه من الفكر ان يعني لتدفع هذا المرض او كي تكون سببا في الشفاء و <تصفيق> <تصفيق> والامر هنا بالنزع تعطي دليلي على قوه الرصد هي الدجله مين عنق هذه ال خلقات هذه او عنق هذه المعلقات واكد هذا الدجله بقوله امالات زيدك الا واهنا يعني يدعك ما قد يظن هذا المريض هي يعني لا تدفع عنه ولا ترفع عنه هذا المرض إليه قد تزيده مرضا فوق مرضه يعني تزيده مرضا في القلب وكذلك قد تزيده مرضا في البدن فإنك لو ميت وهي عليه ما أفلحت أبدا طبعا هذا يعني يؤول على أنه ما أفلح أبدا إذا كان يعتقد ان هذه الحلقة هي تشفي أو تنفع بذاتها على التفصيل الذي ذكرنا وقد يكون يعني هذا الزج أو هذا هذا هذا ان على تسجيل الذكر يعني من باب الايه من باب التخويف حتى حتى يترك هذا الامر من دون اي تردد اهو ان تردد او دون بون أي تردد و طبعا طبعا التاويل هو فرو منين التطريفي الحديث ولكن يعني اذا قلنا اضافه الحديث هو الراجح فليه فلا حاجه لنا الى مثل هذا التامل wa lahu al'ubbatan ni'amin wa biyallahu anhu masku'a. Man ta'allak tamimatan fala asamallahu la. Wa man ta'allak wada'atan fala wada'allahu la. Wa fi riwayat, man ta'allak tamimatan fala asamallahu la. So, هذا حديث عقبه ابن عامر الاول <تصفيق> من تعلق نعم ثمنه فقد اشرك هذا الحديث اثنان وضعيف <تصفيق> اخرجه احمد والحاكم ومحمد بن وغيرهم الاثنان فيه خالد ابن عبيد المعاصري وهو اني بايكم لا تخذلوا به هو مجهول وهو عله اسناد هذا الحديث خالد بن عبيد المعاصري ال الروايه الاخرى و ان تي ازياده أخرج, اخرج الحديث من هذه الروايه الثانيه ايضا امام احمد في مسنده من طريق يحيى بن ابي منصور عنده خليل الحجري يبيس بن أبي منصور عنده خين عنده خين الحجري يعني عن عقبة ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل عليه رهتم ف تجايع دسعة وأمسك عنواتك فقيل له إنك لا يعطى دسعة وأمسك عنواتك فقال إن عليه وإنه كان عليه سميمة فأدخل يده فقطعه صلى الله عليه وسلم وهذا إثناد الحسن نعم يعني يزيد من منظر ثقة أو يعني لا قد يكون صادقا ومن وقال في أبو حاتم لا بأس بي ديب وليس بيبأ قال على محمد عبد صادق و ذو الحجرين و تطاو يعطيه سبحانه و في يعني ابن راهي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ضياع هذا اللاده من دليل عليه على تحريم هذه القمن ودليل على انه صلى الله عليه واله وسلم ما كان يقبل الشركه طغيا كان ام كبيرا من الذي ياتي ليبيعه على ها ها يعني كلامه في مساله في مسألة الشتيات وهذا بخلاف بخلاف يعني غيرها يعني من الكبائر التي قد يطرقها الداخل في الإسلام بعد أن يلتزم في التوحيد ولكن الآن إذا جاء رجل إليك فإلى أحد أهل العلم وقال له أنا يعني أدخل في الإسلام وأن هذا الرجل كان مكنكسرا أو كان مشركا فقال أنا أدخل في الإسلام بشرط أن أعلق التماء أو أن يعني أن ألبس الحروض هل يقبل من هذا الشرط ويقال يعني نحن نستبرجه حتى يدخل حتى يدخل في الإسلام ثم بعد ذلك يعني نعلمه أن نبين له لا نحن نعلمه من ذلك نقول له إن تعليق هديئة تمائم والحروض وبهذا في عقيدة يعني إن الشركة الأصغر قد يكون الشركة الأكبر فإذا أردت ان تدخل في الاسلام فعليك ان تترك هذه هذه وهذا يعني الأمر وهذا الهدي النبوي اغلب من من عن طريق التلف والقاله لا تجاوزني أو يعني يتغاضى أو يتهاون في الانتزام هذا الأمر فهذه الأحجاب المنحرفة عن السنة لما كان في كانوا يتركون أو تركوا الشعب الأفغاني يعني ويقول اغلبهم او بكامل عددهم ممن هم على جهل من هذا الشعب يعلقون الخروض والتم على على اطفالهم وعلى ابتهم في بيوتهم فاذا يعني قال لهم اهل العلم او الدعاه الثلاثه الذين جاؤوا الى هناك علما تهتموا ان كنتم صادقين يعني الاذاحه دي للشركيات وهذا الشعب هو على راس الشركيات اللي يتعلق بالقبور عندهم هنا هو ليس الامر في في الحروب فقط ف يعني دينهم اذن ان يعني يقولون نحن ليس, ليس هذا ليس هذا وقتهم ولكن بعد ان ان نخرج الروس من ارض افغانستان يعني زعموا يعني قال من بمثل هذه الثلاثات فكانوا يعتبرون تم الكلام في مساله ال من ثلاث شركيات كان الشرك صغيرا أو كبيرا يفرق أتفاق هناك و لم يقبلوا من الغلماء الذين نصحوه في هذا أن يعتنوا بمثل هذه الأمور في خلال حربهم معي مع الروس ولذلك كان الشيخ جميل رحمه رحمه الله تعالى من الذين فروا بجنيهم وعقيدتهم الثلاثية الطحيحة من هذه الفصائل والأحجاب وتمكن أن ينشئ إمارة ثلاثية في كنر تجمع فيها هوله طلب الآلال من خلق الشباب الأفغان هناك وبدلا أن تقوم هذه الأحزار يعونيهم على يعني تقوير هؤلاء كانوا صابقين في يعني رغبتهم في حرب الروس وفي يعني وحدة الصف كانوا يفعلون العكس هم يتعاونون مع ان هي بيقوم هذا بالكيران يقودوا حزب الاخوان المبتدئين قد اتحدوا وتعاونوا مع اغلب فرق اهل البلاط في افغانستان ولكن ما قبلوا ان يتعاونوا البت او أن يتغاضوا لو حتى على نقول حتى عليه على مذهبهم عن ايه عن عقيده او عن منهج التكني احلام هادن عندهم 30 ال 30 هناك يعني ينالون منهم اشد الاذى والحرب قر راقد المكثرون لقد النبي صلى الله عليه وسلم هم مين يعني اللي مقدمينا في الصفوف الاولى هناك في الجهة. ولكن هل نحقق القائده ايضا ناويا يعني هي بعضنا بعض بس اختلفنا في لا لا عبر للتلفين انا عبر للغواصب والطرقيه ولابعاد ان البدع المضلله فقط عند الاخوان وعند من تفرع عن حزب الاخوان فظل غريب الامر كان بينا انهم خاطعوا هذه الولاية وقلبوا عليها الأحزاب وقلبوا عليها ذو الأهل الكفر بل لا يستفع لأنهم قد تعاونوا مع الأمريكاء ومع الروس لقتل الشيخ جميل رحمة ول ول ولتفتيت الولاية التلفية التي أنشئت في كناس ومن ثم ظل ظل التعب الاغوان على جهده وعلى مثين الشرقيه حتى حتى بلغ بما بلغ في تهدي الاول الاخير و تكلت انقلت عليهم جوال اهل جوال جوال اهل عليهم اسامه بن لادن في وهنا وتضيقا وتعلقا للشكيات فأين هم الحديث عقبة بن عامل هنا أنه كان أنه الله عليه وسلم ما قبل أن يدائع هذا الرجل على الإسلام إلا بعد أن قطع هذه التميمة وتبرأ منها دراسة كتاب التوحيد او يعني ما شاكله من الكتب الاعتقابية الثلاثية مطلب هام لكل من أراد مصر هذه الأمة أن تسيرة على السبيل الصحيح للعز والتمكين و لا <تصفيق> عز لنا إلا بالتوحيد وتعريف التميمة كما قال ابن عبدالبر و <تصفيق> التميمة في لغة العرب هي تنفذ القبادة التي كانت تعلق على رؤوس الأفصال وعلى رؤوس الدهائم وعلى غيرها دفع للعين ويومان عن للضر وقال المنظري هي قرزه كانوا يعلقونه يرون ان تتبع الافات وهذا جهل وضلاله ولا دافع غير الله ولا دافع, ولا دافع غير الله طعمه فقال ابن الاثير في النهايه التمائم هي جمع تميمه وهي خرزات كانت العرب تعلقها على اولادها او على اولادهم تبت قول انها في دعمهم فطله الاسلام و في قوله من تعلق ومن تعلق ما ودع <تصفيق> موازي لقبل الروايه الطبيعي لان <تصفيق> الوضع او الوضع او الذي يخرج من الضغط <تصفيق> <تصفيق> الضغط الذي يخرج من الضغط وهذه قد تكون موجوده لا هذه في بعض الايه <تصفيق> بعض الأماكن. قد يكون هذا بخصوص عند الزوادي عند أهل الزادية وكذلك في بعض المناطق من دلاغ العرب من يعلقون على أولادهم كذلك النساء تعلق, تعلق على نفسها إيه هذا الودع على سبيل التزين وكذلك على سبيل جفع العين و امم للاغنيات لا هذه يعني, يعني, يعني كانت فيها قصد يعني كانوا بيدوا الاحذار اللي الحديثة. هي من ذلك التطبب البدري يعني فكل قالوا <تصفيق> إن فيها إشعاعا يعني يعني يخلونه قوي المناع بالزهر هذا يعني إن ثابت علميا فعلا يعني علمات مجرد وهم من أوهم هؤلاء فهذا في ذلك الأدوية في ذلك التداوي المباح وفي ذلك الأخذ للتداوي المباح دون أن يعتقد صاحبه في هذه الأحجار أنها يعني تدفع للضر بنفسها ويعتقد أنها السبب ولكن هذا السبب من ذلك التجاوي ليس من ذلك دفع للعين وليس من ذلك يعني الإمداد بالقية الذاتية كما يقول ليس كمين. يعني تعليقي ان التمائم ان كان من من من كتاب الله او من من الايات او الاذكار سوف ااتي بيانها في اخر هذا الدرس يقرا لي هذا والإذن أبي حاسم عنه زيفك أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلاقوا له وما يؤمن أكثرهم من الله إلا وهم السكون أي... هذا الأفضل أخرجه إذن أبي حاسم في تبتير يعني من طريقي عذرى <تصفيق> ابن عبدالرحمن عن حبيثة وعذرى يعني, <تصفيق> يعني طبقها جدا في نسخة ابن أبي حاتب التفسير <تصفيق> وفي نسخة تفسير ابن أبي حاتب وجاء في نسخة تفسير عليكم السلام الله وفي بعض نسخ شرق تبت وفي المثنى تبت المجيد عروى وعروى ابن الضبي وعزر كان وثق ابن معين وغيره ولكن له يعني يرسل كثيرا عن عائشة يعني ليس او لم يسبد لو التامل في فضائته وتهالك ايضا عروه اوروه اوروه تقول يعني لم يتامل في فضائته فكان هذا ذكرين اثنان اثنان اقصر دبي ويغنين عن هذا الأطر ما أخرجه إنه أدي شيبة من صنفه بإثنان صحيحة زي إنه أهد أنه قال انطلق وضيفته إلى رجل من النخي يعني من قبيلة النخي فوزده يعني, يعني يعلق متنينة أو حلقة فتأمره بنجيها أفندعها عنه وقال لو ميت وأنت تعلقها ما صليت عليك أفضل وجاء أيضا من نحوه من طريق أبي ضديان أنت ذي طاقة نحن أبو نحن قديم اسمه قيم ابن زندب <جندق>. وثقة من رواية الجماعة وقد أقرى جرال بخاري عن صديفة في صحيح هذه الرواية تصح عن صديفة من هذين الطريقين في هذا نعم التأكيد على أن الصحابة لم يكونوا يتهاونون في شأن هذه الشقيقة وليسوا كهؤلاء الذين قد ديننا شأن حالهم الذين يعني يعتبرون هذه الصور الشركية من الشركة الأصغر من, من القصور ومن المسائل المختلف فيها يبدأ أن تترك في يعني في طريق الدعوة في يعني في بداية الأمر بخصوص عندهم <تصفيق> يعني من أجل توحيد الصدق دعوة وهذه الأحزاب هذه الأحزاب يعني بكامل يعني جحافلها من أهل الأواء <تصفيق> يعني صغروا أو صغرت بدعوهم أم هم قد اتفقوا على حتى وإن كانت من الأحزاب المهادنة للسياسة حتى إن كان حزبا ليس سياسيا كحزب التبليد والدعوة هم أيضا وافقوا الأحزاب السياسية في هذه السياسة أنهم لا يتكلمون البدت في الشرك الأصغر أو الأكبر ولا يعني يحذرون المسلمين من هذه الشركات ومن فعل هذا عندهم إما أن يطرد من الحذب أو أن يعني يعطى الإنظار كذا الإنظار أن يطرد مثل هذا كم. فلا يسمحون الأجدائهم أن يطرد ينطح العامة بترك مثلا التعليق هذه التمائم أو مشاكلة جيدة إذا خرجوا في هذه الجوالات أو في هذه الرحلات المستدعة المختلفة الله مستهد نحن ننتقل دي بعده ايه دي مسائل أنا كنت يعني قد رايت من قبل <تصفيق> يعني ما نعمل ايه يمنع من الاطاله <تصفيق> ومنع الاطاله يعني يعني ان نكتفي بالدروس اللي سماك كل درس وضمنا نذكره من فوات خلال الصرف يعني لان المسائل اغلبها قد تكون يعني قد تكون نقول تعرضنا لهم سلالة بمثلال الشرح فعنى حتى يعني جرى على هذا بعض يعني <تصفيق> أهل الألم من الكبار اللي دينا شرح الكتاب فالشيخة التوزير حد الظلام يعني <تصفيق> إنه يعني في شرحه لا يتعرض لكراءة المثال تكره أجهزة لكبار ما جاء في الغقى والثماء وفي الصحيح عن ابي بشير الانطاري قال لي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في في بعض اسفاره فقال رسول الله الا, اليه اليه. ألا يبقي الا يبقي النبي ربات بعير بفتح الياء وفتح الايه النون الله يبقي يققينا الله الله لا يقيننا ما ذكرنا من فتح القاف ان لا يقيننا ان لا يقيننا في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده من وتر من وتر امر او قلاده الا قط الا قطعا وقال ابن مسعود قد يالله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه رفع السماء امام واتي ورث هذا الحديث نعم هو كما بيّن المصنفه في الصحية يعني, يعني فيه الصحي الحجم احنا في البخاري ومخصي احنا فتحت البيض أنا وطح شباك الله يالا مونا يعني في هذا الباب يعني يتم أن يصنفوا ما قد بدأه يا ذا السطوك و حديث ابي ذكير هنا <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني ارسل رسولا ليناديه ذا ذاه الى اقامه القلان <تصفيق> والأوطار التي كانت تعلق إلا قطعت و اختلفت اختلفت في هذا النهي يعني ما المقصود بهذا النهي على ثلاثة أقوام قد ديان الحاصر في شرحيه على فتحة في شرحيه فتح الباري على صحيح البخاري و ن ما الاول وقد نقله في موطئه يعني امام امام انه يعني امره يا ما وناه هذه القناب او الاوتار ا كانت تعلق من اجل العين وال القول الثاني هو منصوب الى محمد ابن الحكم واحد أبي حنيثة أنه أمر بقطعها لأنها كانت يعني تربط بشدة على علاق الإبل والبعير فكانت يعني يجب أن تخنق أن تخنق الإبل ف... انا انا اذن وان راي من اجل هذا المليون اي داليا <تصفيق> <تصفيق> قال ونحو هذا قول أبو غبيب أقاكم وإذن الله والقول الثالث <تصفيق> نعم هنا هذا من, يعني من أجل أو لما قيل من أن العرب كانوا يعلقون في هذه القلائد أو الأوطار <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <الجرب>. <تصفيق> وقد مال من هذا القول المخارب في توجيهه لهذا القليل باب ما قيل في الغره ونحوه في اعناق اليدين في العرب هنا عن ذلك لم قيل إن العرب كان تعلق الايه على دي القلائد والهو <تصفيق> يعني سواء هذا أو ذا فبلا شك أنه هنا يتضمن تعليق فهي الأوطان أو من أجل العيد والغبرة بأنوم الذي يعملون الله وليس بخصوص الثباب فقد يكون عنها عن هذا التعليق لأجل الأجداد الثلاثة مجتمعة شكرا <تصفيق> wa oge pa يا حديث الذي لي يا قد <تصفيق> حديث الذي لي اليوم اننا اننا سمع رسول الله صلى الله عليه واله يقول ان التمائمه وإن أرلنا الرقى والتمائم والتولى والخر ه هدف قد جاء من عدة طرق اتخض ضجيج الطوق نخرجوا الحاكم في متبرك في الاعتبار في اناسخ المنطوق من الآثار ومن طريق اسرائيل عما ابن حبيب عما من هال ابن عمر نعم عن قيس ابن السكني ثم قال دخل ابن مسعود <تصفيق> على اهله تواجدها او تواجدهم قد الله له خرجتا من من من خمره تو من الخمره <تصفيق> <حرزا> <تصفيق> وقطعه قطعا عليه وقال له إن آله إن آله عبد أو إن ابن مسعود لأغنياء من الشرك أو إن آله ابن مسعود عن الشرك أغنياء وقال سمياته رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول إن التمائمة والتيولة والرقة شرك وهذا يعني جيد <تصفيق> الطريق الأخرى من طريق يحيا ابن الزفزاف <تصفيق> عني ابن أخي وابن أخت زوج ابن <تصفيق> انها لما زوجته ابن صوت كانت تختلف <تصفيق> <تصفيق> ا <إلى> رجل يهودي <تصفيق> كانه تطلب <يطلع> منه الرقيه <تصفيق> و هذا ما هو امرها أن تعلق ثيرا نظري على عينها او رجالك. <تصفيق> فلما ابن ما شابه ذلك فطلب منها طلب منه قعد عليها فقط لو انها فعلت فقالت بنفس ما قال في الروايه <تصفيق> ويحجل من جفوار بعيث ف... يعني ابن أخي أو ابن أخي ابن جوز ابن المسهود مزهول ويأرحان وهذه الرواية المعلقة وهي عزة مقرط المبنى هو يا ابن هذا كما اريد ان بلغوني هون كان فضوقا منهم ليه ولكنه ليس ليس امينا في جانب ليه في جانب التبين فلا ان يكون قد افترى هذه القصة على زوجة ابن يفيد ونعمل كلام بقية في المجلس القادم إن شاء الله لنا أشعر بنا التعب وكما المجلس القادم كما بينا أشكرة بأباء القادم إن شاء الله رسول الله على محمد وعليه <تصفيق>